ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ألف لاميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بال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 لهم عذاب مهين وإذا تتلي عليه آياتنا ولي مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب نليم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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُلْجِى اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلْجِى النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى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 وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْ يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ